Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra Fatima يلتي شيعوني بسجيه على وين اعندوا تحيا يلتشيعوني بسجيه على وين اعندوا ما روحوها صبع السماء السما دمعت المصيب المصيبه دچي لم لا طمنه دچي لم لا كل دمت صبع عيني السما ليلي لحزالت في نار بالهضم تشكيل ابوها ليلي لحزالت في بالهضم تشكيل ابوها منعفتني حاربتني بالهضم كل الالميه منعفتني حاربتني بالهضم كل الالميه في شيء عوني الزجير على وين انا ادور nduk tahiyyan nduk tahiyyan maohoha هي اللي تشيل انت الجنايز هي ثلاثه ضليع بابو والبسمار طفا ويا الظن عن الشريان صح محسن يا حسافه من عقدهم للخلات صح محسن يا حسافه من كفنهم نلخلف بالمصيبه من يجيب شابك بشفيل منييه بالمصيبه من يجيب شابك شفيل منييه لفي شي يعوني الزجيه على وين انت تحيل لفي شي يعوني الزجيه على وين انت ما صابج يلزجي يا يصوب جمور بالهضم دلال ينحب ومني نجي في الصبور ايه دمعي من عليك مصابج يلزجي يا يصوب جمور بالهضم دلال ينحب ومني نجي في الصبور القم على خدي للزجية وطاها جهدي حلط بجة فعل خافي للزجية وطاها جهدي من ضعنها سالمنها يلهضي مجفوف دي من ضعنها سالمنها يلهضي مجفوف دي, دي يلتشيعوني يلزجية عالويع الدولي shay'auni zijiyat al-ضلع انتو تحيا الثلاث بجي منعوها وعالجفن حطو شري سلّبو عد قلسجي وبالعلم باقوا فذين الثلاث بجي وعالجفن حطو شري داري الأحسان أنا داري والدمع من عيني داري داري نحسان انا داري والدمع من عيني جاري سلموني يا تشجعوني مزجيد على طلعه انتم تحيه سيد صفاء الحيدري سيد صفاء الحيدلي ما الحيدلي ما شاعر الحسينية المبدع خادم سبايد الطف براق الخاقاني من آداء الرادود الحسيني سيد صفاء الحيدري والرادود الحسيني سيد ضياء الحيدري كم التسجيل في استوديوهات بقية الله الإسلامية ونسألكم الدعاء